بِسممِ ل يحمَِ الرحِيم وَالْعَتتِ ضَبَحَا فَلمورتِ قرْحَا فَلمُغرا تِ صُبَحَا فَأَفَونَ بِهِينَ قعَ فَوسَفونَ بِهِ, به جََّ إِن سَنَ نِرُبُّهُ لَكَنُوت وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ نَشِيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد أَفَنَ يَعْلَمُ إِذَا وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير